السلام والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد أيها الإخوة الكرام المدرحة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنعقد مجلسنا هذا الشهري السابع والعشرون من مجالس مدارستنا بشرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى وهذا المجلس تتمة وصلة للمجلس السابق في الحديث عن المخصصات المتصلة وتقدم في المجلس السابق أن التخصيص الذي يخص به العموم بنصوص الشريعة وغيرها من الأذلة قسمان قال رحمه الله وهو منفصل ومنه الحس والعقل ومتصل وهو أبسان نظى في ذلك المجلس الحديث عن أول أقسام المخصصات المتصلة وهو الاستثناء باعتباره من آكدي وأشهد وأوضح المخصصات المتصلة وتقدم في ذلك المجلس أن الضابط بين الاتصال والانفصال في المخصصات هو ورود المخصص مع اللفظ العام في الدليل الذي ورد فيه الآية أو الحديث التي يأتي فيها اللفظ العام إن ورد المخصص معه في الدليل ذاته فهو متصل وإن كان المخصص في دليل آخر في آية أخرى أو حديث آخر هو مخصص من إجماع أو قياس وغيره فهو مخصص فصل فصل فضابط الاتصال والانفصال هو ارتباط المخصص مع اللفظ العام في الدليل الذي ورد فيه ولأن الاستثناء لا ينفق عن العموم والعصري%. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فإلا الذين آمنوا استثناء من العموم في قوله الإنسان. الاستثناء لا يكون إلا مع المستثنى منه. وان تجد عموما في نص والاستثناء في دليل آخر في آية أخرى أو في حديث آخر. 他们 تقول ''هذا الاستثناء في هذه الصورة؟...'' استثناء من العموم الذي ورد في تلك الصورة أو في حديث آخر.» وهذا معنى المخصصات المتصلة مجلس اليوم إن شاء الله هو تتمة لبقية المخصصات المتصلة وهي تحديدا الشرط والصفة والغاية والبدل فهي تتمة للمخصصات المتصلة الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى الفصلين الآتيين في مجلس اليوم سائرين الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح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 قال المصنف رحمه الله فصل الثاني الشرط الثاني من ماذا؟ فصل المخصصات المتصلة عطفا على قوله فيما سبق ومتصل وهو أقسام استثناء متصل وأورد جميع مسائل الاستثناء ثم قال الثاني أي من المخصصات المتصلة نعم قال الثاني الشرط ويختص اللغوي منه بكونه مخصصة وهو, وهو مخرج ما لولاه لدخل طيب انظر معي إلى النصوص الآتية يقول الحق تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون أين الشرط؟ من؟ من؟ هذه أداة شرط فعل الشرط فيها جاء من جاء بالحسنة أين جواب الشرط؟ له عشر فله عشر أمثالهم الشرط الثاني في الآية ومن جاء بالسيئة أين الشرط؟ من؟, من وفعله جاء بالسيئة وجوابه فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هكذا هي الشروط هذا مثال مثال ثاني يقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هنا أداة الشرط؟ من وفعلها يعمل والجواب يرى من يعمل يرى يعمل إيش فقال ذرة خيرا في الثانية من يعمل لفقال ذرة شرا هذا فعل الشرط هذا جوابه مثله أيضا قول الحق تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إن أداة الشرط إذا وفعله قمتم وجوابه فاغسلوا وجوهكم وما عطف عليه إذن أداة الشرط من وأداة الشرط إذا. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أي ناداة الشرط إذا, إذا. والفعل دفل. دخل والجواب دفل. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهكذا في أمثلة كثيرة السؤال هل هذه الشر... هل هذه الشروط كلها مخصصات الجواب إن وقعت مع العموم فهي مخصصات الله يعني ليس دائما ناداة الشرط مخصصة هو يقول لك من المخصصات الشرط إذا جاءت بعد عام فإنها تخصصه وإذا جاء الشرط ابتداء يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الشرط هذا خصص أي عموم ما في عموم هو في ذاته عموم كلما دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن هو يريد أن يقول لك إن من المخصصات الشروط يعني مثلا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم المواريث زوج يرث كم نصف ما تركت زوجته هذا عموم أين العموم؟ لكم. في عمومين في الجملة. لكم زواج. لكم لكل واحد منكم. والعموم الثاني؟ زواج. لا نصف ما ترك كل ما تتركه الزوجات فالزوج يرث كم؟ النصف هذا عموم ماذا قال بعدها؟ إن لم يكن لهن ولد هذا شرط مخصص للعموم. وَلَوْ قَالُ وَلَكُمْ نُصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَسَكَتْ مَاذَا يُسْتَفَادُ؟ أن أي زوجة تموت فللأزواج ديماً نصف التركاً بالعموم فلما قال إِنْ لم يَكُنْ لَهُمْ نَوَلَدْ كان هذا الشرط مخصصاً للعموم فقط إن كانت ليست ذات ولد وهكذا قال الله تعالى وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ ما ترك كل من مات وله أبوان فكم يرثاني بنص الآية السدس ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك فلو بقيت الآية هكذا فأي مسلم يموت وله والدان فكم يرثان كل واحد يرث السدس ماذا قال بعدها إن لم يكن له ولد هذا شرط والشرط هذا خصص العموم فليس كل ميت يرث وارداه كل واحد منهما السدس بل بهذا الشرط إن لم يكن له ولد هذا من الشروط المخصصة لكن أريدك أن تفهم الآن ما معنى الشرط أدوات الشرط إن وأخواتها إذا ومهما وأي أداة شرط تأتي فإنها أسلوب لغوي يفيد ها يفيد الاشتراط لا الأسلوب اللغوي هذا يفيد الاشتراط أسلوب الشرط وفي بترتب الجزائي على الفعل من يجتهد ينجح من يحضر الدرس مكرم من يقرأ يمل كذا هذا الأسلوب اللغوي في الشروط ترتيب شيء على شيء حصل الأول يحصل الثاني إذا حصل فعل الشرط يترتب عليه جواب الشرط هذا الأسلوب اللغوي يسمى الشرط اللغوي وهو كثير في القرآن الكريم وأحيانا يكون أسلوب الشرط بغير أداتهم وهو ما يسمونه فعل الأمر جواب الأمر مثل قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ألا ترى أنه جزم فما الجازم؟ قاتلوهم أمر فما الذي جزب يعذبهم جواب للأمر كأنه قال إنت قاتلوهم يعذبهم القاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب كل تلك الأفعال المجزومة لأنها جواب للأمر كل هذا يترتب على امتثابكم لأمر الله بقتال أولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون كان أسلوب الشرط اللغوي هو المقصود به في هذا الباب غير أنه ينبغي أن تفهم ليس كل شرط في النصوص الشرعية يكون مخصصا إلا إذا كان بعد العموم أو جاء مع العموم فإذا فهمت هذه الأساليب أدركت ما معنى قول المصنف هنا رحمه الله الثاني من المخصصات يعني الشرط قال ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا يعني الشروط اللغوية فقط هي التي نقصدها في هذا الباب عند الأسوريين فماذا يريد؟ أريد أن الشروط الأخرى لا علاقة لها بمخصصات العموم مثل ماذا؟ قال مثل الشروط العقلية اشتراط الحياة للعلم يعني لن يكون المرء عالما إلا بشرط الحياة هذا شرط عقلي وربما كان الشرط أيضا شرعيا اشتراط الطهارة لصحة الصلاة اشتراط الإحصان في حد الرجم في الزنا هذا شروط شرعية هي المقصودة هنا في مخصصات العموم الجواب لا مش الشرعي ما ترتب على أدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إذا عدمت الطهارة فلا صحة للصلاة طيب إذا وجبت الطهارة يلزم منها وجود الصلاة لا هل الشرط الشرعي هناك في تعريفنا هو المقصود هنا في المخصصات جواب لا ليس الشرط الشرعي ولا العقلي ولا الشرط العادي مش شرط العادي قال كشترات السلم لصعود السطح تجد مخصصات شرط وجود سلم الشروط عقلية ولغوية وشرعية وعادية ما المقصود منها هنا في المخصصات اللغوي فقط واللغوي فقط يا كرام يعني عند التأمر والتدقيق كما يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى الشرط اللغوي خاصة هو وحده الذي يفيد معنى السببية إيش السببية ترتب وجود المسبب على السبب لما نتكلم على الشرط والسبب والمانع لماذا أعرف الشرط قلت قبل قليل ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وتوب والسبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم مثل الزوال لصلاة الظهر، ومثل غروب الشمس لصلاة المغرب يلزم من غروب الشمس وجوب صلاةând مغرب ويلزم من عدم الغروب عدم وجوب صلاة المغرب الشروط اللغوية هي أسباب شرعية الشرط اللغوي أنه يترتب على وجوده وجود يقول الرجل لعبده إن ولدت زوجتي فأنت حر إن أنجبت زوجتي ابنا أو بنتا فأنت حر علق عتق عبده على إنجاب زوجتي فإن أنجبت عتق وإن لم تنجب <تصفيق> لم يعتق ما هذا؟ هذا في حقيقة السبب الشرعي مثل ما قلنا في مثال الآن غروب الشمس لصلاة الظهر تحقيق التحقيق الشروط اللغوية هي أسباب شرعية إذا نظرت إلى حقائقها ليش سميناها شرط؟ لأن أهل اللغة والنحاء يسمونها شروطا في الحقيقة شرط كما ضربنا بالأمثلة قال وهو مفرج ما لولاه لا دخل قال الله وإن كن ولاة حمل المطلقات فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم أبو إذا لم تكن المطلقة حاملا سلام فقت لها لا نفقة واجب لا يهب على الرجل أن ينفق على زوجته إذا لم تكن حاملا ما لولاه لدخر قلت قبل قريب ولكم نصف ما ترك أزواجكم كل زوجة تم شارف زوجها النصف ولولا أنه قال إذن لم يكن لها ونب دخل في العموم وليس كذلك فإذن هو مفرز ما ولا لابد دخل؟ نعم. قال ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل ثلاثة أقسام كل منها مع الجزاء كذلك. فالمجموع كم؟ ستة. لا، أنا تجمع ثلاثة وثلاثة. تضرب ثلاثة في ثلاثة بس. تسعة. هذا نص حساب الرياضيات، حساب الاحتمالات. يحسب الاحتمالات في الطرف الأول مع الاحتمالات في الطرف الثاني وتضربها في بعض. قال أنا عندي الآن فعل شرط وجواب شرط فإذا قلت لك أكرم الطلاب إن حضروا فأنت ماذا تكرمهم؟ مجرد الحضور فقلت لك أكرم الطلاب إن حضروا وحفظوا فأنا علقت الإكرام بكم شيء. شيئين هذه صورة ثانية فلا بد من حضوره مع الحفظ فإذا قلت لك أكرم الطلاب إن حضروا أو حفظوا في فرق بفرق هذا على التخير وذاك على الجمع بين الصفتين هذه ثلاث صور فقط في قولك أكرم ففيما قلت لك أكرم الطلاب وأطعنهم إن حضروا صار التعدد الآن في الفعل ولا في الجزاء في الفعل فلا بد من اجتماع الصفتين حتى ينال الجزاء وهكذا ستكون اثنين ثلاثة صور في الأول وثلاثة صور في الثاني إما على سبيل التعدد كما قال أو على سبيل البدل الجمع أو البدل إذا عندك ثلاث صور في الأول وثلاث صور في الثاني اتحاد وتعدد على سبيل الجمع وتعدد على سبيل البدل انفراد أكرمهم جمعنا تعدد على سبيل الجمع أكرمهم وأطعمهم تعدد على سبيل البدل أكرمهم أو أطعمهم هذه كم سورة؟ ثلاثة اجعل مقابلها ثلاثة أيضا في الجزاء أطعمهم فاكسهم تصدق فصدق عليهم زوجهم افعل لهم فإذا أفردت الجزاء فهو منفرد وإذا عددته فإنما أن يكون على سبيل الجمع أو على سبيل الانفراد أو التعدد على سبيل البدل فالمجموع تسع صور هل هذا أمثل في النصوص الشرعية ولا هو أمثل بغوية بلا توجد له أمثل في النصوص الشرعية اثنين. يعني مثلا في تعدد الشرط قال عليه الصلاة والسلام مثال من تتهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كم شيء ذكر تاني. يتطهر ويقصد قباء ويصلي فيه كان له كأجر عمره الجزاء منفرد ولا متعدد تاني. منفرد, منفرد. وذكر ثلاثة أمور على سبيل الجمع أو على سبيل البدل جبت. جبت. لا على سبيل الجمع ليس على... ما قال من تطهر أو صلى أو أتى لا تطهر وأتى وصل فخذ مثالا على تعدد الجزاء وتعدد الفعل قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه طب مجرد الاجتماع فقط من غير تلاوه ما يحصل له المقصود فما الجزاء قال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله لمن عنده هذا كيف أتعامل معه على أن صورة من صور تعدد الشرط إما في الفعل أو في الجزاء أو في كليهما وهذا كله صحيح منها حديث أبي داود الشهير في فضل الجمعة والتبكير إليها يقول عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت قال وقام مع الإمام فاستمع ولم يلغ كان له أجر سنة بكل خطوة, حسب بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها هذا الجزاء العظيم مترتب على جملة الأفعال التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في الحديث فلا بد من اجتماعه لأنه عطفها بالواب هذا معنى قوله ويتحد ويتعدد ما هو؟ الشرط الشرط لا الشرطة فعل الشرط ويتحد ويتعدد والتعدد على الجمع أو البدل ثلاثة أقسام كل منها مع الجزاء كذلك أي جزاء؟ جزاء الشرط. جواب الشرط أو جزاء الشرط يعني حتى الجزاء فيه ثلاث صور فالمجموع كم؟ صح. تسع صور نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا طيب إذا جاءنا فعل الشرط وجواب الشرط فأيهما يأتي أولاً في الكلام؟ صح. صح. يعني الفعل يقع أو الجواب يقع أولاً؟ صح. الفعل فلوجوده الوقوع مقدماً يأتي في اللفظ أيضا مقدما أقول من جاءني أكرمه متى أكرم بعدما يجي فلأن الإكرام متأخر في الوقوع يكون متأخرا في الكلام السؤال هل وصحت العكس في اللفظ أقول أكرم من جاءني ممكن طب هذا صحيح ومستعمل لكن أيهما هو الأصل قال يتقدم يعني الشرط يتقدم الشرط على الجزاء لفضل يتقدمه في الوجود طبعا فبودا طب حصل العكس اقرأ وما ظاهره وما ظاهره أنه مؤخر الجزاء فيه محذوف قام مقامه ودل عليه ما تقدم أقول لك تكرم من حضر مجلسي من الشرط من حضر من حضر والجواب التكرم طب في في العرب في النحو هل يصح أن تقول في أكرم إنه جواب الشرط؟ ما ت ما تعرب ستقول أكرم فعل أمر. يقول إذا تقدم في اللفظ فتتعامل معه على أن الجزاء فيه محذوف لما تقول أكرم من جاء ستقول أكرم فعل أمر. طيب ماشي من ستقول يعني اسم موصول اسم موصول اسم مبهم مبني في محل رفع على الابتداء في جملة اسمية. ثم جاءني فعل مفعول تكرم من جاء طمتهينا ثم مبتدأ وخبر في الجملة من جاءني وهذا شرط أي جوابه ما تقول جوابه الذي تقدم في صدر جملة تقول جوابه محفوظ دل عليه ما تقدم اللي هو كلمة تكرم هذا من حيث الأراض ما حاجة المصنف إلى إتيانه بهذه الجملة هي فائدة لغوية لا علاقة لها بأصول الفقه ولا أثر لها في استدباط الأحكام نحن نتعامل بنصوص الشريعة مع الجواب مع الشرط وجوابه تقدم أو تأخر لا علاقة لنا بعراض هذه فائدة يتعرض لها أهل اللغة أقول لك رمتك إن دخلت داري أنا قدمت الجزاء في الجملة وفي الآية الكريمة يقول الله تعالى ولي أبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان أقدم الجواب أو جزاء الشرط على الشرط هذا موجود في النصوص الشرعية مثل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلي لم يكن بن رحمه الله الإمام صاحب الألفية يقول في التسهيل لأداة الشرط صدر الكلام لأداة الشرط صدر الكلام فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنا فهو دليل الجواب إن تقدم شبيه بالجواب معنا ما يقول هو الجواب هو دليل الجواب وليس إياه. قال خلاف للكوفيين والمبرد وابي زيد. بن حاج رحم الله يقول تعليقا على ذلك إنعنوا. إن عملوا إن المتقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم يعني في العرب أنا أسلم إن لا عرضه جواب للشرط. قال وإن أنا ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معناه فهو عهد. ولدي مكابر أن العربي إذا كلمته فقلت له أكرمتك أو يقول أكرمتك إن دخلت الدار يفهم أن الإكرام مترتب على دخول الدار يقول لا معنى فهي مما يتكلم فيه أهل النحو واللغة من حيث العراب وإلا في الأصول لا أثر لهذا الخلاف فيه نعم الله إليكم قال ويصح إخراج الأكثر به طيب تذكرون ما تقدم في الاستثناء أي يصح في الاستثناء أن يكون المستثناء من المستثنى منه نعم باتفاق هل يصح أن يكون الاستثناء مساوياً نصف يعني مساوياً للمستثنى منهم نعم وفيه خلاف هل يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منهم لا الأكثر لا إلا إذا كان استثناء بالصفة أقول لك أكرم الطلاب الحاضرين الدرس إلا المتأخرين أنا ما سميت أشخاصاً ولا حددت عدداً فماذا لو طلع المتأخرون الحاضرون في الدرس أكثر من المبكري؟ يصح لكن أقول لك أكرم الطلاب الحاضرين في الدرس إلا فلانا وفلانا وفضموا وعدد ثمانية من عشرة هذا لا يصح في عند الأكثر إن استثناء الكل ها فباطل اتفاقا استثناء الكل باطل طيب تعال إلى التخصيص بالشرط هل يصح في التخصيص بالشرط؟ تخصيص الأكثر قال ويصح إخراج لأكثر به تدري ليش بماذا فارق الاستثناء لأنه تخصيص بالشرط لا بالاسم ولا بالعدد يعني مثلا لو قلت لك أكرم الطلاب أي طلاب أي طلاب الكل فإذا قلت لك مخصصا, مخصصاً بالشرط تكرم الطلاب إن حفظوا القرآن فجئت للفصل أو للمدرسة فوجدت الحافظ منهم قليل ثلاثة أربعة والخمسين الباقين ما حفظوا ستخرجهم؟ نعم ستخرجهم أما أخرجت الأكثر الآن به؟ فماذا لو دخلت الفصل فوجدت واحدا فيهم حافظا للقرآن؟ يصح أن ترجع تقول له هذا مالك عدت به إليه؟ نعم يصح إخراج الأكثر بل يصح إخراج الكل بالشرط بخلاف ما تقدم في الاستثناء وقد علمت نوجب الفرق بينهما نعم أحسن الله إريكم قال وهو في اتصال مشرو وهو وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء وهو ما هو الشرط الشرط يلها هاتان المسألة تاني. الشرط فيه فيهما حكمه حكم الاستثناء طيب ارجع معي في الاستثناء ماذا تكلمنا عن شرط اتصاله بالمستثناء لابد لا ينفصل الاستثناء عن المستثنى منه لابد أن يكون قلنا شرطه الاتصال فإذا انقطع فلا استثناء كذلك التخصيص بالشرط لابد أن يكون موصولا يعني لابد فعل الجزاء يكون معه الجواب لا ينفصل عنه وكذا العمون يأتي المخصص المتصل معه إذا انفصل عنه فليس بمخصص له وإذا حصل وجدت النص الذي فيه الشرط في نص آخر أو دليل آخر فلن يكون مخصصا متصلا بل سيكون منفصلا وهذا الفرق بينهما وكذلك إذا تعقب الشرط جملا متعاطفا أقول لك أكرم الطلاب وأطعم الفقراء أكرم الطلاب وأطعم الفقراء وتفقد أولادي أطيتك ثلاثة أوامر ثم قلت لك في الأخير إن حضر الضيف فهذا الشرط يعود إلى الجنة الأخيرة أو إلى الكل يقول كما قلنا في الاستثناء وما الذي تقدم في الاستثناء إذا تعقد جملا الصحيح الذي عليه الجمهور أن يعود إلى الجميع إذا كان صالحا للعود له فهذا أيضا كذلك مثلهون أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويحصل معلق عليه عقبه وعقد عقب صيغة طيب في الصيغة صيغة عقد عقد نكاح عقد بيع عقد طلاق عقد عتق إذا حصل هناك عقد فمتى يترتب أثر العقد تقول بعتك أنكحتك لرجل يخطب ابنتك تقول زوجتك وتقول في بيع بيع التركاء كلها في الإيجاب يقول الطرف الآخر قبلت قبلت البيع النكاحة السؤال متى يتم العقد وتصبح ابنتك زوجة له والسلعة ملكا للمشتري عقبه طيب هو معروف في شبغالة هذه لا فيه خلاف لبعض المتكلمين يقول يحصل معه لا بعده يعني خلافهم يقول إذا قلت زوجتك وبيعتك هل يحصل أثر العقد عند النطق بالكاف أو بعده يعني بعتوكا فإذا قلت بعتوكا تم وحصل الأثر وتم انتقال ملك السلعة وزواج البنت فبعضهم يقول معه وبعضهم يقول بعده يقول مصنف رحمه الله التعليق على الشيء يحصل بعده يقول الرجل لزوجته إن حصل كذا فأنت طاله يقول لعبده إن حصل كذا فأنت حر متى تطلق الزوجة ويعتق العبد؟ وكذا وكذا متى بعده قال يحصل معلق عليه عقبه عقب ماذا عقب التعليق ما علاقة هذا بما نحن فيه لأن التعليق دائما يكون بالشرط إن حصل كذا إن وقع كذا إن قلت إن قلت إن فعلت إن فعلت, إن فعلت، فأنت دائما تجد الصيغة التي فيها تعليق هي أديات شروط فإذا قلت أداة شرط فإن الأثر يحصل عقب وقوع فعله قال وكذلك العقد عقد الصيغة يعني لا معه خلافا لأكثر المتكلمين والله أعلم أحسن الله أريكم قال رحمه الله فصل الثالث الصفة الثالث من ماذا؟ فصلات المتصلة الثالث من ماذا ومشاهد؟ فصلات المتصلة الثالث من المخصصات المتصلة ما الأول؟ الاستثناء والثاني الذي تم قبل قليل الشرط الثالث الصفة من مقصود الصفة هل هو الصفة في النحو الصفة في النحو هي النعت الذي يتبع الموصوف تذكيرا وتأنيثا وتعريفا وتنكيرا وإفراضا وجمعا ويتبعه في الإعراب تبع لذلك ولهذا سمي من التوابع التوابع في النحو التي تتبع شيئا آخر ترتبط به من حيث الإعراب ألا ترى أن الموصوف تتبعه الصفة فالصفة إن كان الموصوف مرفوعا فالصفة مثله إن كان منصوباً مخفوضاً إن كان معرفة نكرة فالصفة تتبع الموصوف هناك في النحو نسم الصفة وهي كل نعة أشعر بمعنى يتعلق بالموصوف عند الوصوليين يا إخوة الوصف أو النعت أو يساع من مفهوم الصفة عند النحات فيدخل فيه كل ما أشعر بنعت في أفراد العام نعتاً كان على الصلاح النحات أو أطفى بيان أو حال نفرداً كان أو جملة أو شبه جملة كل هذا يسمى عند القصوريين يسمى صفة خذ معي مثالاً قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون. المؤمنون الآن هذا عنوم. طيب بموجب هذه الآية وبقواعد الأصول من الذي ينال الفلاح الذي حكاه القرآن كل مؤمن ومؤمن صغير وكبير متعلم وجاهل مجدهد في الطاعة وسباق الخيرات أو مقصر ومفرد كل أولئك يدخلون في الفلاح من أين من أين فتفلح المؤمنون قال الله بعدها الذين هم في صلاتهم خاشعون على طريقة النحاة ستقول الذين يصنوا وصول متعلق بما قبل وتتم لعراب عند الأصولين هذا وصف مخصص للعموم ستقول لا لكنه ليس وصف المؤمنون جمع مذكر سالم معرف فلا بد أن يكون الوصف مطابقا له ليس كذا كذلك ممكن تقول الذين في النحو هو اسم الموصول الواقع صلة يتعلق به لكن لم تعرضه نعتا عند الوصولين الجملة هذه نعت الذين في صلاتهم خاشعون ما كل مؤمن في نص الآية الكريمة يتحقق له الفلاح بل الموصوف بهذا الوصف السؤال الوصف هنا في الآية الكريمة ماذا فعل خصص خصص ماذا من عموم المؤمنون ماذا خص منه أنا قل من إخراج أخرج غير الخاشعين. هو الآن الخاشعين في الصلاة. أي أخرج غيرهم. لما قال قد أفلح المؤمنون. ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. أخرج غير الخاشعين. المؤمن وإن كان مؤمنا لكنه لا يتحقق فيه وصف القشوع في الصلاة خرج من الآية. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون. هذا صفة أخرى ومخصص ثاني. ودائرة بعد دائرة بعد دائرة ما تزال المخصصات تتتابع والذين عن اللغة ومغربون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفرور يمحافظون وما زالت الآيات وتخصص وتخصص والدوائر تصغر وتصغر لأن الجزاء أمر عظيم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هذا لأنه مرتبة عالية رفيع خصت بأوصاف دقيقة الشاهد هنا في هذا السياق إن تفهم أن النعت أو الصفه عند الأصوليين أعم مما يذكره النحات بمصطلح النعت أو الصفه لأنها كما قلت لك تشمل الحال وعطف البيان والنعت وصوى كان مفردا أو جملة أو شبه جملة مثال الجملة من عمل صالحاً؟ أين العموم؟ من من؟ من؟ هذا الاسم الموصول العام؟ يعني كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هذا أيضا بيان لذلك العموم سواء كان ذكرانا أو إناثا ثم قال وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أين جواب الشرط فلنحيينه والسؤال هل كل بني آدم ذكر وأنثى في الحياة يعمل صالحا يحيي الحياة الطيبة قال لا وهو مؤمن في الإعراب في ماذا وهو مؤمن؟ هذه جملة حالية وحال كونه مؤمناً هو عند الأصوليين بهذا الاصطلاح مخصص بالصفة لأنه ما عندي تخصيص بالحال فيجعلون الحال ونعت البيان وعطف البيان والنعت والمفرد والجملة كلها يسمونها تخصيصاً بالصفة فالتطبيق الأصولي سأقول من عمل صالح عنهم خصه بقوله وهو مؤمن فغير المؤمن إذا عمل الصالحات في الدنيا فلا تنطبق عليه الآية الكريمة لأن خصت هذا العنوم بالوصف المذكوري في الآية وهو قوله وهو مؤمن نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثالث الصفة وهي كاستثناء في عود ولو تقدمت هي كاستثناء في العود إيش يعني؟ يعني إذا جاءت جمل متعاطفة ثم عطف عليها صفة مخصصة تعود إلى أي الجمل كم استثناء تعود إلى جميع الجمل أقول لك أكرم بني تمين وأطعم الفقاراء وأعط الطلاب ثم أقول لك إن حافظوا على الصلاة هذا شرط وقلت لك بالصفة المحافظين منهم على الصلاة سواء كان شرطا أو صفة إن حافظوا على الصلاة وأقول المحافظين منهم على الصلاة هذا يتعلق بآخر جملة الطلاب والله يدخل من الأول والجمل المتعاطفة قال وهي كالاستثناء في العود يعني ترجع إلى جميع ما سبقه من الجمل التي سبقت قال ولو تقدمت يعني لو تقدمت الصفة ولل تعود على الموصوف الذي قبله جميعا نعم فلو تقدمت أقول لك مثلا أكرم بني تمينهم الحفاظ وأعطي الفقراء وأكرم الطلاب طيب أنا قلت في أول جملة في أول جملة الحفاظ وهذا وصف في قوي أكرم بني تميم هل هذا الوصف يعود إلى الجمل اللاحقة قوله ولو تقدمت يشعر أن الوصف وإن تقدم فكذلك يعود إلى الجمل اللاحقة لكن الصواب أن الوصف إن توسط بين الجمل فإنه يعود إلى ما قبلها لا إلى ما بعدها خاصة بسبب التعاطف الذي تفصل فيه الجمل والله أعلم نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابع الغاية والرابع من ماذا؟ من المخصصات المتصلة أيضا الغاية المقصود بالغاية إيش؟ الحد الذي ينتهي إليه وصف الكلام السابق قال الله في ليلة القدر سلام هي حتى بطلع الفجر فوصف ليلة القدر بالسلام إلى أين ينتهي؟ الفجر. إلى طلوع فجر ليلة القدر تمام. قال الله في الصيام فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ما غاية الصيام التي ينتهي إليها الوجوب في الآية ثم أتم الصيام؟ ودخول الليل إلى الليل طيب إلى تحديد للغاية وحتى ها تحديد للغاية قال الله تعالى في شأن النساء ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربواهن حتى يطهرن فجعل الغاية التي ينتهي إليها منع الرجل من اتيان زوجته حتى يطهرن حتى يحصل الطهر تمام فالغاية هي حد ينتهي إليه ما سبق من الكلام طيب كلامنا هنا في مسألتين مهمتين فيما يتعلق بالتخصيص بالغاية كما قلنا في الشرط إذا فهمت أسبوب الغاية فلا تظن أن كل غاية تكون تخصيصا للعموم بل قلنا في الشرط هل كل شرط في النصوص الشرعية هو مخصص للعموم؟ إذا جاء لا إذا جاء مع العموم فكذلك الغاية إن جاءت عقب عموم فهي مخصصة للعموم لكن آية القدر سلام هي حتى مطلع الفجر خصصت عيش ما خصت شيئا ما في عموم قبلها ويتكلم عن وصف ليلة القدر بالسلام قال إلى أن يطلع الفجر ما كل غاية يعني حتى لا يلتبس عليك الأم تقول درسنا في المخصصات الغاية ودرسنا الشرط ثم كلما وقعت عينك على أسلوب شرط النصوص ها هذا مخصص العموم ثم تتفاجأ ما في عموم وما في تخصيص لا هو مخصص إن جاء مع العموم وكذلك الغاية هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني إذا فهمت هذا ووجدت عموما معه غاية فإن الكلام الذي يتناقشه الأصوليون ما بعد الغاية هل يدخل في العموم أليست الغاية؟ مخصصا والتخصص إخراج طيب أنا أقول بعتك الدار من هذا العمود إلى ذلك العمود هذا عموم بعتك الدار بعتك الأرض بعتك العقار هذا عموم من كذا إلى كذا قدرك إلى الشارع إلى الباب إلى الواجهة كذا إلى إلى النخل السؤال النخل والباب والسور التي جاء بعد إلى داخل في البيع ولا غير داخل وفي النهاية أنت تضع حدا لتخرج ما بعده ما بعد إلى داخل في الغاية في المغية أو لا يدخل هذا مهم وهو أثر من آثار كلامنا عن التخصيص بالغاية وهو مهم ما بعد إلى يدخل أو لا يدخل وسيأتي المصنف الآن رحمه الله إلى ذكر ما تعلق بها قال وهي كالاستثناء في الاتصال والعود نعم قال وهي كاستثناء في اتصال والعود أعتقد في الاستثناء فلا بد أن يكون متصلا بالمستثنى فالغاية لا بد أن تكون متصلة بالمغية يعني ما جاءت الغاية لأجل تحديده، وكذلك العود فأقول لك مثلا ادخل الطلاب الدار وأطعم الفقراء وافعل كذا وعطيتك جملتين ثلاث ثم قلت لك إلى أن ينتهي الشهر بغاية طيب أنت ستفعل كل ذلك والجملة الأخيرة فقط قال كالاستثناء إذا كان الاستثناء الذي يتعقب جملا يعود إلى جميعها فكذلك التخصيص بالغاية يعود إلى جميع الجمل السابقة نعم قال ويخرج الأكثر بها كما تقدم في التخصيص بالشرط يخرج الأكثر بها فقلت لك مثلا أدخل كل من يأتي الدار كل من يطرق الباب أكرمه كل فقير يأتيك أعطه إلى أذان العصر ولا ذن العصر ما جاء إلا ثلاث وبقية الفقراء ما جاء إلا بعد السلام أنت أخرجت الأكثر بالغاية هذا صحيح طالما يعني هي فكرة الإخراج لا يكون مساويا أو أكثر أو أغلب أو الكل إن كان مخرجا الأفراد بأعيانهم أما إن كان بالوصف قلنا حتى الاستثناء الذي فيه الخلاف الصحيح عند التحقيق أن الاستثناء إن كان بالوصف صح إخراج الأكثر وكذلك الكل إذا كان بالشرط وبالغاية فإذا قلت لك أعطي الناس إلى أذان المغرب فما جاء أحد إلى أذان المغرب فجئت بالمال كله وقلت ما أعطيت أحدا صح ذلك لأنك أصلا ارتبطت بغاية فإذا تحققت انتهى إليه الكلام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وما بعدها مخالف إلا في قطعة أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه فلا هذه مسألتنا المهمة إذا اتفقنا على أن الغاية مخصص وعند الغاية ينتهي حب العموم في السؤال ما بعد أداة الغاية إلى وحتى هل هو داخل أو ليس بداخل هذا الذي فيه كلام الأصوليين ولو تطبيقات وأمثلة في الحيض قال الله ولا تَقْرَبُهُنَّ حتى يَطْهُرْنَا طيب على قراءة التخفيف يطهرنا أي انقطع يطهرنا بانقطاع الدم وعلى قراءة التشديد حتى يطهرنا حتى يغتسلنا بعد الطهر فإذا اعتبرت قراءة التخفيف طيب هل مجرد انقطاع الدم وحصول الطهر به هو كاف في حد الامتناع عن القرب قربان المرأة وإتيانها؟ هذا الحد الذي وضع في مثل هذه النصوص يدخل في الغاية أو لا يدخل سواء كان الغاية أمرا أو نهيا كما في المثال في الآية الكريمة لما تقول أيضا في مثل قوله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية إذا أعطوا الجزية انتهى الأمر بالقتال هذا مثال لعموم جاء فيه الأمر مقيدا بغاية ولو لم يأتي تأتي الغاية حتى يعطوا الجزية لكان القتال مشروعا أعطوا جزية أو لم يعطوها لكن الله عز وجل جعل لذلك غاية يقوله حتى يعطوا الجزية نعود إلى المثال وإن كان المسألة هنا أعم من تخصيص العموم أو غيره كل نص فيه غاية هل ما بعد الغاية يدخل أو لا يدخل قال الله تعالى الأرث الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق، هذا المرفق، العظم الواقع بين المفصل الواقع بين عظم الذراع وعظم العضد يسمى المرفق. اغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق، المرفق يدخل في الغسل أو لا يدخل. ثم اتموا الصيام إلى الليل في رمضان. هل الليل الذي غروب الشمس يدخل فتأخذ جزء من الليل في الصيام وتمسك معه، أو, أو, أو يكفي أن الليل هو الغاية التي ينتهي إليها الصيام؟ هذا متوقف على مسألتنا هل ما بعدها ما بعد الغاية مخالف لما قبلها يعني العبارة أخرى هل تدخل الغاية في المغية أو لا تدخل ولذلك أنفر حتى في تطبيقات كلام البشر في عقد البيع في عقد الهبة الوقف النذر الوصايا تقول أوصيت بداري أو أوصيت ببستاني من؟ حد كذا إلى كذا فوجعت جعلت الحد إلى البئر الواقعة في شرق المزرعة البئر داخل ولا لا في الوسية أو في النذر أو في الوقف أو في الهبة أو في البيع قلت بعتك أو نذرت أو تصدقت أو أوقفت أو وهبت فقلت إلى البئر, البئر داخل ولا لا تقول إلى نخلة كذا النخلة داخل ولا لا هذا كلامهم فإذا هذه تطبيقات عدة سواء في نصوص الشريعة أو حتى في تطبيقات العبارات والألفاظ في كلام المكلفين قلت لك الوصايا والنذور والأوقاف والأيمان والإقرار فوجد إنسان يقر له بحق يقر لفلان بحق عليه فقال فلان علي كذا وكذا وكذا ثم ضع غايات لأشياء قال إلى كذا هل ما بعد الغاية يدخل؟ قال رحمه الله وما بعدها مخالف إيش يعني؟ إيش يعني؟ يعني ما بعد حرف الغاية لا يدخل في المغيم. فإذا قلت إلى البئر البئر غير داخلة، إلى الصور الصور غير داخل، إلى النخل فالنخل غير داخل. تموسيمة إلى الليل ها ها الليل غير داخل. إلى المرافق المرافق غير داخلة. ما بعد المرافق. هكذا خلاص إذا قلت إن ما بعد حرف الغاية غير داخل فكل نص فيه غاية أو حرف غاية فما بعدها لا يدخل طب ليش نغسل المرافق؟ تغسلها بدليل آخر يعني أن الآية الكريمة لا يستفاد منها غسل المرافق بل يستفاد من أدلة أخرى وأبار الماء على مرفقه مثلا تبحث عن دليل آخر قال قررت هذا والمسألة كثيرة الأقوال عند الأصوليين هذا قول. الذي هو دخوله ما بعد الغاية أوعد هذا قال ما بعدها مخالف لا تدخل هذا عند الأكثر طيب وقيل إن ما بعد الغاية داخل عكس هذا القول تماما وقيل قول ثالث أن كما يقول الآمدي الغاية لا تدل على شيء يعني ما بعد الغاية لا حكم له لا إثبات ولا نفيا لا دخولا فيما قبلها ولا خروجا ليس لا حكم تبحث عن حكمها من خارجين الرازي رحمه الله يقول إن تميزت الغاية عما قبلها بالحس دخلت وإلا فلا ثم تم الصيام إلى الليل الليل متميز عن النهار بالحس بلى كيف يتميز الليل عن النهار الليل متميز يتميز بالحس يقول إن تميز ما بعد الغاية بالحس عما قبله دخل وإلا فلا إن لم يتميز فلا يدخل قال فاغسل وجوهكم ويديكم إلى المرافق المرفق لا يتميز عن اليد بالحس هو جزء منها فإذا هو داخل أما الليل أتم الصيام إلى الليل متميز بالحس عن النهار فلا يدخل هو قريب من قول بعضهم وهذا قول مقارب وليس نفسه إن كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخل وإلا فلا فاغسل وجوهكم ويديكم إلى المرافق المرافق من جنس الأيدي فيدخل ما تم الصيام إلى الليل الليل ليس من جنس النهاري فلا يدخل هذه أقوال ومحلها وبسطها في كتب الأصول اقتفى المصنف رحمه الله بالإشارة إلى هذه الجملة ما بعد الغاية مخالف يعني مما قبل الغاية وعباب عبارة أخرى الغاية لا تدخل في المغيها يعني في حكم ما قبلها قال إلا وأعطاك مثالا قال في نحو قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام في غاية هنا ما هي؟ إلى الإبهام. قال قطعت أصابعه كل من الخنصر إلى الإبهام. الإبهام داخل؟ نعم. هو يقول ما بعدها مخالف. على ما قرره المصنف أن ما بعد الغاية غير داخل. فقوله قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام كم أصبا يعني قطعت؟ لا. أربعة أما قمنا ما بعدها مخالف إلى الإبهام إيش اللي بعد إلى الإبهام طيب ما قبلها قطعت إذن الإبهام للقرينة لم يقطع الآن على القاعدة ما بعدها مخالف المعنى أن الإبهام لا يقطع لكنه يتناقض مع قوله قطعت أصابيعه كلها فإذا ما قال كلها هو يقصد كم أسبع يقصد خمسة فماذا أفهم من قوله إلا قال إلا في هذا المثال فإنه سيكون تأكيدا وتحقيقا للعنوم والقديمة فيه هو سياق الكلام فكما يقول لك وإن كانت قاعدة مضطردة فلا يشكلن عليك بعض الأمثلة التي وراد منها ذلك قال فلا يعني فلن يكون كذلك طيب مثال آخر يقول عليه الصلاة والسلام رفع القدم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ الصبي يبلغ والمجنون طيب هذه غايات صح ما بعد الغاية داخل ولا غير داخل ليس داخلا طيب هل في هذا خلاف حتى من يقول ما بعد الغاية يدخل لا يأتي في هذا المثال ويناقش فيه أبدا تدري ليش لأن الغايات هنا في هذا المثال كما في هذا الحديث ليس غاية كيف ليس غاية بل البلوغ مرحلة أو جزء من الصبا لا قال عن الص... رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ يعني طب لو قال رفع القلم عن الصبي وما قال حتى يبلغ متى ينتهي رفع القلم عنه بالبلوغ بمجرد التعليق بوصف الصبا كاف لمعرفة الحد الذي ينتهي إليه فبثل هذا نقول تأكيد وتحقيق وليس المراد به, الغاية. ليس المراد به الغاية حتى تناقش وتقول طيب البلوغ يدخل لما ما يدخل والإفاقة بعد جنون تدخل لما تدخل ما لا علاقة هذا ليست غاية بل هي كما قلنا تأكيد وتحقيق للعموم نعم رسالة الله إليكم قال رحمه الله وغاية ومقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام يعني مقيد بها هكذا في نسخ المختصر لكنها في أصل الكتاب في التحبير وفي التحرير في أصل الكتاب قال وغاية ومغي بها وهي الصواب وغاية ومغي بها ولا يعني بتكلف ستفهم أن المقيد بها يعني هو المغيا لكن الأصح أن تقول وغاية كما في أصل الكتاب وغاية ومغيا بها طيب كما قلنا قبل قليل يا إخوة في الشرط أن الشرطة فعل الجزاء وجواب الشرط فعل الشرط وجزاء الشرط يتحدان ويتعددان صح؟ قلنا الفعل فعل الشرط كم صورة له؟ فعل الشرط كم صورة له؟ ثلاثة يتحد أو يتعدد على سبيل الجمعي أو يتعدد على سبيل ثلاث صور وجزاء الشرط كذلك ثلاث صور في مجموع كم؟ تسعة قال هنا كذلك غاية ومغيم بها أيضا ستكون تسعة صور كيف؟ أن تكون الغاية التي هي ما بعد حرف الغاية من فريدة أو متعددة على سبيل الجمع أو على سبيل البدل وكذلك المغيا يعني كما تقول مثلا أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ويجلسوا ويكتملوا لم شيء ربطتك به في الغاية ثلاثة أشياء فلو تحقق واحدة واثنين منها لا يتحقق المغيا وهو أكرم والعكس أكرم بني تنيهم وكذا وكذا إلى أن فتكون التعدد أيضا في المغير فكما قلنا في الشرط المجموع تسعة لأنهم يتحدان أو يتعددان على سبيل الجمعة وعلى سبيل البدن وكل ذلك في مجموعه تسعة أقسام نعم حسن الله إليكم الله الخامس بدل البعض هذا الخامس من أي شيء من المخصصات المتصلة وهو آخر كلام المصنف رحمه الله عن المخصصات المتصلة ولم يزد على هذه الجملة قال الخامس بدل البعض ولم يتطرق إلى شيء مما يتعلق به من مسائل لأنه لا جديد فيه وما تقدم في قبله من المخصصات فيما قبله من المخصصات يصدق عليه في الجملة بدل البعض بهذا المصطلح عند النحات هو بدل البعض عند الأصوليين أما يقول النحاة أكلت الرغيف بعضه، نصفه، ثلثه فيعتبرون البعض والنصف والثلث في العرابي بدل بعض من, من الكل أكلت الرغيف بعضه، كأنك قلت أكلت بعض الرغيف أكلت الرغيف نصفه كأنك قلت أكلت نصف الرغيف فهو بدل بعض من كل في مقابل بدل الكل من الكل وبدل الاجتمال أعجبني الطائر صوته أو تغريده وهكذا قال الله تعالى الحج ولله على الناس حج البيت هنا عموم على كل الناس فيشمل المسلم والكافر والمستطيع غير المستطيع والذكر والأنثى والحر وكل ما يدخل في لفظ الناس ثم قال من استطاع إليه سبيلا في الإعراب من هنا من هنا الاسم الموصول هو بدل بعض من الناس كأنه قال ولله على من استطاع من الناس سبيلا الحج واضح هو بدل بعض هو في حقيقة تخصص الناس كان عام كان عاما فلما قال من استطاع جاء هذا البدل فخصص ذلك العموم فأخرج ماذا أخرج غير المستطيع ثم أفاض المفسرون والفقهاء والمحدثون في قضية الاستطاعة ما هي الزاد والراحلة هل هي استطاعة البدنية والمالية أو يدخل شيء آخر واليوم أدخلوا في ذلك بنفض الآية وبدلالتها وبمقاصد الشريعة كل ما يصدق عليه أنه استطاعة، فيدخل اليوم في عصر الحاضر الإجراءات النظامية وإجراءات السفر يعني هل يجب على الإنسان أن يستخرج في بلد جواز سفر؟ لا ما يجب لكنه أصبحان جزءا من الإجراءات التي لا يستطيع السفر إلا بها فلن يقدم للحج من بلده إلا بها ولا يعني خلاص وترتبت إجراءات أن مات الحياة اليوم وأساليبها وما استقر عليه عمل الناس أصبح ملزما لجملة من الإجراءات ارتبطت بعبادة الحج التي أوجدها الله عز وجل على الناس فإذا هذا هو بدل البعض ورأيت مثاله كيف أنه أصبح مخصصا للعموم نعم الله إليكم قال رحمه الله والتوابع المخصصة كبدل وعضف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء وهنا إلى آخر الفصل هي فائدة منقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلها المرداوي في أصل الكتاب في التحبير في التحرير وفي شرحه التحبير نقلا عن ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام بنثيم قال نقلت بخطه وساق الكلام ماذا يقول شيخ الإسلام هذه فوائد نقلت من كلام شيخ الإسلام تتعلق بما نحن فيه المخصصات فأوردها للمناسبة قال والتوابع مخصصات كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كالاستثناء قلت لك يقصد بالتوابع التوابع في النحو التي هي ها التي هي النعت والبدل والعطف والتوكيد كل ذلك يسمى توابعا في النحو لأن تتبع ما قبلها من حيث الأعراب فالبدل يتبع المبدل منه والتوكيد يتبع المؤكد والعطف عطف البناء يتبع المعطوف عليه والنعت يتبع الممعوث قال رحمه الله التوابع المخصصة إن كان في التابعي إن كان في التابعي معنى تخصيص فهو تابع لغة مخصصاً أصولاً قال التوابع المخصصة كالبدل ومر بك البدل سواء كان بدل بعض أو بدل جزء وعطف بيان وتقدم والتوكيد وإن لم يذكر في المخصصات لأن التوكيد لا يأتي مخصصاً إننا كلام شيخ الإسلام في التوابع عموماً قال كالاستثنائي والمقصود في شرط الاتصال وفي العود على ما سبق إن تعاطفت الجمل وهي أشهر مسائل الاستثناء نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وشرط معنوي بحرف جر أو عطف كلغوي أيضا هذا مما وقع فيه خطأ في طباعة نسخ التحرير المختصر وأصل أصل في أصل الكتاب في التحرير وفي شرح التحرير عند المرداوي شرط معنون وليس معنوي وشرط معنون بحرف جر أو عطف يريد أن يقول إن وجدت في الكلام شرطا ليس بأسراب الشرط الصريح قلنا شرط الصريح؟ أدوات الشرط إن وإذا ومهما أو جواب أمر المتعلق بفعل الأمر أحيانا لا تجد أمرا بأدواته لا تجد عفوا شرطا بأدواته بلا العطف حال لا تجد العطف صريحا لكنك لكنك تجده معنوبا بحرف الجر إيش يعني يعني لما تقول مثلا فعلت كذا وقفت كذا على أنه إيش هذا هذا شرط أين أداته ما في أدات شرط لكن أقول على أنه هذا أسلوب فيه أو يقول لك بشرط أنه فلو تأملت ما في أدات شرط ما في إن ولا مهما ولا إن ولا إذا لكن يقول الشرط معنين بحرف الجر مثل على أنه أو بشرط أنه فإما يفيد الشرطية كأنه شرط لغوي خلاص ما الشرط اللغوي؟ فمستخدم فيه أدوات الشرط المعروفة لكن ربما لا تجد أداة شرط صريحة وتجد شرطا معنونا بحرف الذري أو بحرف العطفي بحرف العطفي تقول ومن شرطه كذا وقفت الدار أو وقفت هذا المال على دور القرآن أو على الأيتام أو على الأرامل أو على كذا وكذا ثم تقول ومن شرطه كذا فليس هناك أسلوب الشرط لكنه صريح بالعطف فهو قال كشرط اللغوي إذن الشرط المعنون بحرف الجر أو بحرف العطف كاللغوي يعني في إفادته ترتب الجزاء على فعل الشرط كأنه شرط لغوي بعض أدواته المعروفة نعم الله إليكم قال <سؤال> رحمه الله ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم. هذا أيضا من جملة الفائدة المنقولة عن شيخ الإسلام رحمه الله تقول وقفت داري وأوصلت بمالي وكذا وكذا وكذا على ثم جئت بحرف جر متأخر دائما حرف الجر يتعلق بمتعلق سابق قال حرف الجر المتأخر يتعلق بالفعل المتقدم فإذا إذا وجدت حرف جر فإنك تعود به على صدر الكلام الذي فيه الفعل وقفت أطعنت أكرمت نظرت أوصلت تعود به على الفعل المتقدم نعم قال وإشارة بذلك وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل هاتان مسألتان إشارة بذلك يعني الإشارة بلفظ ذلك الإشارة بلفظ ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور أم إلى ما سبق من الجمل تبخذ معي مثالا الآية الكريمة في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقترون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثانا يضاعف ذلك يعود إليش جميع إلى الأخير ولا يزنون إلى الجميع قال وإشارة بذلك تعود إلى الكل إذا فهمت هذا فعلم أن له تطبيقات إذا كان مثال سورة الفرقان واضح لأنه يعني مجموعة من الكبائر والمحرمات ففهمت أن الحكم الإلهية فيها واحد الذي هو مضاعفة العذاب ثم التوبة على من تاب وتبديل السيئات حسنات طيب افهم رعاك الله أن في ذلك خلافا يعود في بعض الآيات الشرعية في حمل ذلك على ما سبق أو على الجملة الأخيرة فقط طيب قال الله تعالى مثلا في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسم بالأزلام وشو الفسق الاستقسام بالأزلام ولا من أول الآية حرمت طب هذا تطبيق لها هل هو نعم على القاعدة هنا يعود إلى الجميع فأكل الميتة فسق والحم الخنزير أكله فسق إلى أن قالوا أن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق فيعود إلى الكل طيب مما وقع فيه خلاف من تطبيقات الفقهاء بناء على هذه القاعدة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له يعني الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعط النفق والكسوة للمرضعات بأجرها خلاص وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ماذا قال؟ لا تكلف نفسا لا تكلف نفسا لا تكلف والدة لا ولا نفسا لا بولده نفسا عن تكلف وعلى لا تكلف نفسا لا تكلف نفسا لا أو هو على أجرة الرضاع والنفقة فيما سبق هذا الخلاف فمنهم من يقول الوارث لا يرث كل الأحكام في المسألة إنما النحي عن المبارة فقط وعلى القاعدة يعود إلى الجميع من أول الآية الكريمة مثل ما تكلمنا عن مسألة ذلك في إعادتها إلى الجمل السابقة لا إلى الأخيرة فقط التمييز الذي يقع بعد جمل فإنه يعود إلى الكل لا إلى جملة الأخيرة التمييز المعروف في اللغة الاسم المنصوب الذي يأتي تمييزا لمبهم سابق في الكلام مثال ذلك لو قال لك عندي ألف وخمسون درهم درهم تميز للخمسين ولا للألف والخمسين والخمسين واحدة وحدة. قلت لك عندي ألف و خمسون ممكن تكون ألف دينار ممكن تكون ألف ثوب فالتمييز الذي يأتي بعد أكثر من جملة متعاطفة يعود إلى الكل أو يعود إلى الأخيرة على كلام المصنف القاعدة أن الإشارة بلفظ ذلك والتمييز الذي يأتي بعد جمل يعود إلى الكل وإنما نبه وهي كما قلت لكم فائدة من قولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلها المصنف المرداوي عن ابن مفلح نقلا عن شيخ الإسلام لأن الخلاف فيها فمثلا بعض الحنابلة يقول له علي ألف وخمسون درهما الدرهما للخمسين قال ويرجع في تفسير الألف إليه الألف التي أقررت بها لفلان ما هي؟ فإن قال درهم فهي درهم وإلا فإن اللف لا يفيده ولهذا فإن الأدق لغة أن تقول ألف درهم وخمسون درهما إذا أعطفت بالذات في الأعداد أنت تقول مثلا مئة ألف وعشرة آلاف وخمسون يعني اليوم بلغتنا المعاصرة تقول وعطفت عشرة وعطفت خمسمائة الصواب لغة انتقل مئة ألف وعشرة آلاف وخمسمائة لكن بصريب العاصر مئة وعشرة آلاف لا يفيد ذلك المئة منفردة وال والألف والالف الأولوف وصفت بها العشرة فقط الصواب لغة انتقل مئة ألف وإن كان هذا ليس تمييز لكنه مثال لما في العداد المتعاطفة بالواو لابد من تمييزها بما يفسرها عن عطفها إذا قلت له علي مئة وعشرة آلاف، ترى ممكن تكون معناها مئة ريال وعشرة آلاف، وليس مئة ألف وعشرة آلاف. فالصواب الضغط مئة ألف وعشرة آلاف وخمسمائة إذا قرأت الرقم. فهنا كذلك إذا ذكر التمييز، قال والتمييز بعد الجمل يعود إلى الكل كما تقدم. في الإشارة بلفظ ذلك انتهى كلامه رحمه الله في هذا الفصل وبه تم الكلام على المخصصات المتصلة أخذنا في المجلس السابق تخصص بالاستثناء وأخذنا في هذا المجلس الشرطة والصفة والغاية وبدل البعض وختمها بهذه الفائدة المنقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون شروعا في تتمة هذا الباب وهو الحديث عن المخصصات المنفصلة وبه يتم الكلام على العموم والخصوص جملة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أن تآخذ بناصيته واجعل لنا إلهي ولجميع المسلمين من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا وفرجا قريبا لإخوتنا المستضعفين في فلسطين اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى بعنايتك أمرهم يا حي يا قيوم وأعذهم والمسلمين جميعا يا رب من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار أنت خير حافظة وأنت أرحم الراحمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه وجعل كيده في نحره وجعل دائرة السوء تدور عليه يا قوي يا عزيز اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك النصير، سبحانك وبحمدك أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.